زعل ضرب الضبون زعل ضرب الضبون ولا على من قد عشك ملما دعاش اكمل ما تنشد بهذا النقول تنشد بهذا النقول حسبي من العشق أني إمامه حسبي من العشق أني إمامه قرأت فيه الفصول قرأت فيه الفصول ليلة صفا ديرت بها المدام ليلة صفا ديرت بها المدام خمر اللي قال وصل خمر اللي قال Ahli al-Huda wal wa al Ahli al-Huda wal wa al-Zama, waham jma' جمال الحام sallallahu mubarak 'alaihi wa ya rabbi sallii 'ala والأنبياء والمرسلين الهر خسما أولا يا ربي صلي على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الور ختما أولى يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الور خسما أرادا يا رب ناور كلبنا بنور كرآن جالا وافتح لنا بدرسنا وكراءة دارتنا يا ربي صل على رسول محمد سر العلا والأمبياء المرسلين والورخة من أهونا قرصك بفهم الأنبياء لنا وأياما تانا تبطي إيماننا دنيا وأخرى كمنا يا رب صل على رسول محمد نزل العلا والأمّياء والمرسلين الغر خدم أولى فربنا وركلبنا بنور كرآن جاءنا وافتح لنا بدرسنا وكراءة يا ربي صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الهر من أولا وارزم فهم الأنبياء لنا وأيام ثبت فيه إيمانا دنيا وأخرى كملا يا ربي صل على رسول محمد سر الأولين والأميين والمرسلين الورقة من أولاد أمن أمن أمن أمن آمن آمن آمين آمين آمين, أمين يا ربي رب رب العالمين يا رب صل على رسول محمد سر العلى والانبياء والمرسلين اللهم أو اولا اللهم أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد فيما التخالف والإهمال والكسل والقوم مرد بهم دال الفلل إبلوه قال اعتبي العجز عن نايل العلا ورذي تدون هذا العمر الغبل والخبل فيما اتخال النوف والإيمان والكسل والكون ماراتهم دان والفلى الإبلو كان اعتبيرا عجز عن ناين العلا ورذي تتون هذا لعمر القبن والقبر أمغرك زور فرفاني وأزغلك دار التي حشها الأهل فَتَوَلَّعَ لَهُ رُوَيْدَكَ رو تُرْخَى عَلَى الْخَيَالِ الْفَانِيَاتِ وَعُونَ إِلَّا انْتَذَا كُونَ مَنَعَ دُورُهُمْ رَحَنُوا بِمَا والقوم ماراتهم دا من فلل إبلو كان اعتبير عجز عن نايل العلا ورذي تدون هذا لعمر القبل والقبل كانوا على عزة ها فصاحبهم حاد المنون إلى الأرض ماسفا تقلوا شادوا قصورا وكادوا عسكرا فعدا عليهم ادعه فالمره صلم فصلوا فيما التخلق والإنفال والكسل والكون مرز فيه امدى والفلى الإبل كان اعتبير عجز عن نيل العلا ورزين تاتون هذا لعمر والقبل أذحت منازلهم جورا وعدا يبكي بي ملوا الخلو والطول قوم مضى في سبيله. أنت سانكها إلى الصحاب صيح ركبان سعيهم عن جنون فيما تخالفونه مالوا الكسل والكون ما رتبه من الفن ابنه كان يعتبر العجز عنا إلى الأعلى ورضيًا دون عذاب لعمر الغفل والخبر كم من فتار جمع الأموال مفتخرًا ورك في عينه الأرض يش والخوانو فيما اتخالوا والإيمان والكسل والجوع مرّت به بدأ. ويل فلن يبلو، كان يعتبر العجز عن نيل الأعلاف ورضي. تدون هذا عمل الغب و الخبل. يا ويل من غر غر، إمهلو إدهود. الموت يا ويله كنخنه الأمل وويح من كاثر السمين والجرائم والعصيان والعثم والتفريد وزلل فيما انتقال اللعف الو انك سنم والكون ما لاتهمدان والفلم ابن قانعت بي لا نزع عن يد الاعلى رضيت تدونه هذا عمر الغبن والخبر رب إني للفضل طال انتظاري يا أعلم بذلتي وانكساري كنت بالباق أرن تنجم منك عظم فين يا خبير Allah Aku Mas Rony Lampu di mehrab yang satu belum dipasang Mas Rony Lampu di mehrab Lampunya kurang satu yang sini. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak, waalaikumsalam ibu, ibu Para pemirsa, para pendengar waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehahul afiyah Semoga yang sehat nambah sehat, yang sakit sembuh dari segala macam penyakitnya Dan diberikan kesehatan yang awet selama lamanya, amin Allahumma, amin Malam hari ini sebagaimana biasanya kita akan membaca maulid simtuduror Sebelum pembacaan maulid ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Sudah dibagikan dua lembar kertas Betul, sudah dapat masing-masing Satu Yang satu belum dapat ibu-ibu Panitia tolong ibu-ibu dibagikan lembaran yang satunya yang bibismillahimawalanabdadaina Sudah dapat Ibu-ibu dapatnya yang Doa tawasul husnul khotimah Oh ya, Muka-muka ibu-ibu husnul khotimah Amin setelah panjang umur Teman-teman relawan Tolong ibu-ibu Segera dibagikan Bismillah, Karena itu akan kita baca di awal sebentar lagi Insyaallah Dua kertas itu Jangan pernah ditinggal kalau Majelis Ar-Raudhoh wajib dibawa. Ya eh, wajib dibawa, karena wujudnya masih kertas, belum saya buat jadi rangkaian buku jadi satu dengan doa-doa yang lain. Biar aman, jenengan sampai rumah fotokopi lagi, terus dilaminating. Ya, fotokopi lagi, terus dilaminating. Dua lembaran itu kalau diamalkan tiap hari. Cukup sudah untuk bekal doa Mau doa hajat, mau doa apapun itu sudah cukup Karena nanti kalau kita terjemahkan artinya Sementara kan belum diterjemahkan Nanti kalau kita terjemahkan artinya baru ngerti Oh ini ternyata isinya luar biasa ya. Sebentar Yang di belakang bisa lihat di layar LCD Bisa ya Bisa Nanti ketika Diajak membaca Kosidah yang ada Jangan diem Karena majlis ini majlis ilmu Dan majlis zikir Ketika bahas ilmu Mulutnya diem Telinganya mendengarkan Tapi kalau ketika berfikir Telinganya mendengarkan Mulutnya ikut ngomong tapi ngomongnya ngomong dzikir yang sedang di, dibaca bersama-sama, termasuk nanti Bismillah coba biar dikasih contoh dulu, kita cek dulu sedikit ya. Sudah dapat lembarannya? Sudah? Bintang. Ada-ada ada banyak itu. Yang saya belum dikasih saya habibnya belum dikasih panitia saya minta ya. mudah-mudahan hujannya minggir dulu ini mau hujan ini Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina tolong tirukan saya Allahumma hawalaina ولا علينا اللهم حوالينا حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا حوالينا ولا علينا علينا في حقك مانعك مانع تكف في في عرفتك في هذا اليوم وفي هذه الساعة وبحق جميع أوليائك والسلاحاء من عبادك وبحق جميع أنبياء والمرسلين وبحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه الفاتحة sudah bilangan syahadat al ya mudah-mudahan ini cuman petik-petik terus minggir mudah-mudahan cuman petik-petik terus minggir insyaallah hadirin Mari kita mulai Tapi sebelum mulai dikasih contoh dikit Dikit saja, biar nanti bisa ya Bareng-bareng Ilahi nasa lukbil ismi al-adam mustafa farij Ala ayina. kul ke rabbil itu contohnya nanti kalau dibaca lengkap namanya baca ya mari kita mulai langsung aja ya sudah waktu ya semua sudah siap ini hujannya juga sudah turun nanti kalau hujannya deras njenengan langsung pindah ke dalam ya ya enggak usah mikir apa-apa langsung pindah ke dalam e, panitia tolong dipersiapkan saja Seng kalau nanti hujan untuk nutup yang bagian kiri biar airnya tidak masuk ruang bawah tanah. Terima kasih. Al Fatihah al Ma'n wa Habibu Ali wa ilah Hadratil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al Fatihah. A'udhu Billahi min ash-Shaytani ar-Rajeem Alamin al-Rahman مالك يوم الدين إياك أن عبدوا إياك أن تستعين إهدنا سرّا المستقيم سرّا الذين أنا عمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين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 يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل عليه وسلّم. يا ربي صل علي, على محمد المصطفى الصادق المصداق. يا ربي صل على محمد احمل ورما انتقا وافدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد افضل من بالتقى تحقق Ya Rabbi, salatilah. Pindah dalam ya, pindah dalam. Ayah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Panitia, ya, sebagian karpetnya di digulung ya. Teman-teman tolong bantu gulung karpet. Kalau teker enggak jadi masalah. Teker biarkan saja. لتف شامل ودوارس ترم وغفران لكل المؤمن بنا ونهتمها بتحصيل عزيم بحول الله لا يكتر على فتخلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفراقه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوام يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسهل يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق السلام <تصفيق> وطرى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرى به في أقداره القسمة لا إله إلا الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب.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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله تجلى الحق في عالم من الواسع تجلى انقضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع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 جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجماله قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجترده بشرا كاملا يزيح الظلال وهو من فوق علم ما قد رأه رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وسطه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نورا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 فَمَن فَاجَأَتْهَا بِهِ الْبِشَارَةُ وَتَلَقَّاهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصعبه الذين ارتقوا صهوة المجد بطربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عكر الأكوان بنشر ذكراه النسيم na de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 فانفرقت بيضة التصفير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو وصل الكمال المترك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الغمر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 حتى ضرز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرغم في هذا الكرطاص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألصن لا تفل بأسرم عشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين تشويقا للسامعين من خواف المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام أنشؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين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 ولعل الله ينفع به المتكلم واسامع امين فاذخلاني في شفاعه هذا النبي الشافع امين ويطرحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آل القلم يخط ما هركته فيه الأنامل مما استفادوا فهم من صفاتها للعبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حفنا نثبت ما بلغ إلنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابات القلم والقرطاص وتتنزى في حدائكه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع بهذه الصورة فَنُورُ هَذَا الْحَبِيبِ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ بَرَزَ فِي الْعَالَمِ وَمِنْهُ تَفَرَّعَ وُجُودُ خَلْقٍ بَعْدَ خَلْقٍ فِيمَا هَدَفَ وَمَا تَقَادَمَ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِي بِسَنَادِهِ جَابِرِ بْنِ نَضْلٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ وَأَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَخْبِرُنِي أَنَّ وَلِي شَيْئًا خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ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 وقد تعددت الروايات بأنه والخلق موجودا وأشرفهم مولودا ولما كان لسعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من جاءت من البرية بكمها للخصوصية فاستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فَتَنَقَّلَ هَذَا النُّورُ مِنْ سُلْبِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ حَبَّاً أَوْسَطَ يَدُ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ إِلَى مَنْ خَصَّصَتْهُ بِالتَّكْرِيمِ أَبِيهِ الْكَرِيمِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ذِي الْقَدَا لِلْعَظِيمِ وَأُمِّهِ الَّتِي هِيَ فِي الْمَخَاوِفِ آمِنَةُ السَّيِّدَةُ الْكَرِيمَةُ آمِنَةُ فَتَلَقَّوْا سُنُبُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَلْقَوْا إِلَى بَطْنِهَا وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حج هذه الدرات وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا علالا حتى مر شهر بعد شهر من حمله أقرب وقت بروزه لا لمشاهد ذنب ضد أهل هذه هذه العالم فيوضات فضله وتنشر فيه آثار مجريه الصميم. I'm وعلك بهذه الدرة المكنونة والجارة المعصونة والقرن كله يصبر ويمسي في السرور وابتهاد بقرب دور شراكي هذا الشران والعيون متسوقة إلى بروج متسوقة إلى اتقاط جواهر كنوج وكل دابة لكريشنا فقد بفاجر عبارة معلنة بكمال بشارة وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أعطت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تجد الأرض والسماء ومدار محاط بيه فرح بالملاك العشرة بالبريات وبروج من عالم يخاف إلى عالم دور بعد أن كله في البطن يدور فنظر الله في وجود فجدت قرين وباشت في العالم الكبير ما إذا شريف وتعدين ببروج هذا بشر الكريم Allah اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوا وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون من فيهنا بترحيب وانضار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولحم لله إلا إلا الله والله أكبر ولقدرتك شفتك نع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاج كل نور وأنفذ لحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوري وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والزجود اللهم علي والسلام الله على محمد صلى الله يا نبي سلام Jonah. Terima كل القلوب كل القلوب Di kasih شهر ربيع العوال ومن الأيام يوم الإثنين ومعضعوا ملادته وكبره بالحرمين وقد وردانه صلى الله عليه وسلم أولد محدونا مقهولا مقدوع السرة تولد ذلك لشرف عنا الله أيدي القدرة ومع برسه إلى هذا العالم ظهر من العجائب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 قالت الشفاة بعض ألهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم. قال ثم ألبسده ورجعده فلم أنشف أنا قشيدني ذل مد ورء وقشة راد أن يميني. فجميعك إلي يقول أين ذهب به؟ قال إلى المغرب. وأخبر ذلك عني ثم عولني الروم والذل مد وأن يساري فسمعتك الي يقول اين ذهبت به قال الى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على بال هل تبدع ذاه الله فجند من اول الناس اسلاما وكم درجه ماث السنه من عظيم المعجزات وباهر الايه البينات بما يقضي بعظيم شرفه إلا مولاه وأن عين عين يدهي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين تنشرت الاسماء باخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل من الكرامات في عوالم من شهادتي والغيوم تحركت همم المتكلمين الى نسيم حسن الخلق هذا السيد هذا السيد واخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله بإبن الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصله به عناية خلاق فليقابل سامع ما أمنه عليهم شريف الأخلاق بعذن والية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب عن الردبة العالية فليس يشابه هذا السين في خلقه وأخلاكه بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزنية طبعا هو على أخلاك سنية وأقامنه في صورة حسنة بجرية فلكد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القماة أبيض الأون مشربا بخمره واسع الجبيد حسنه شعره بين الجمة والوقرة وله الإنددال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونذكه كان خلقه الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن معصورة وعليها مكسورة إذا تكل من ترى من المعارف والعلوم نفائز الدرر ولكن أوتي من جوامي الكلم ما عجز عن الإديان بمثله مصاكع البلاغاء من البشر لا تنساه العيون في حدائق ما حسني جمالي فلا تجرم خلقان في وجود عنا مثاله سيد الله كهذا بسمه المشهودين ونومه اليفاء ما سوى خلقه الناس ولا غيره محياه الرضى الغناء. رحمة كله وحسم وعزم ومكار وعزمة وحياء موجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق مقسط معطاؤه وإذا مشى فكأن ما ينحد من صباب فيفوت شريء المشي من غير خباب فهو الكنج المتلسم الذي لا يأتي على فنح باب أوصى فيه مفتاح والبدر الدم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أوسناه لهالا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فما فماذا يؤرب القول أن وصف يؤجف الواسفين أو يذك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وشفها مشارك أو كريم كمرت محاسنه فلو أهدسنا للبدع إن تمامه لم يخص فيه وعلى تفن واسفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجر قدره العظيم وأوسع فدره الأمين ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من معزن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم عزن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا برّا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه مسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليأتيب والأرملة ولهم عزولة أخلاق ليفة الكوية التي ترتعد منها برائس الأقوياء من البرية ومن نشر تيبي تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تتيبت المجالس والمحاقل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية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 أوصاب عز قد تعالى مجدها أخذت على نجبسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما عفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وهكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكربة من التجريم والتعذيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أبصك عند الأجلان في هذا المقام، وأجر السلام على سيدينا. وذلك يعصن الخدم كما يعصن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتزريم يا الله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 وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائف اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكترابه من أحبابه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 ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين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 وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجزام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه نعوذ بالله من الشيطان الشطانين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub 'alaina innaka antat tawwabur alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari maulid simtud duror. Saya tadi niatkan di antara niat saya pembacaan mawrid sintuduror pada malam hari ini adalah sebagai rangkaian doa arafah, sebagai rangkaian doa arafah. Makanya semenjak tadi kosidah kosidah yang kita pilih itu kosidah semua munajat doa. Jadi saat ini kita sebetulnya sedang ikut ikut nunut dengan saudara saudara kita di arafah yang doanya diterima Allah Taala. Semoga doa doa kita Pasti juga diterima Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang nitip doa di sini Yang sakit siapapun itu Diberi kesembuhan oleh Allah ta'ala Khususnya Ki Haji Abdul Rahim Shadili Kemudian putri dari Maswin dan Mbak Aryani Semoga diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesembuhan yang segera Kesembuhan yang tiada penyakit setelahnya Dan semoga khususnya kita semua yang hadir Atau yang sering hadir Yang membantu, yang berjuang untuk majlis ini Semoga hatinya diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya diberi kesehatan oleh Allah ta'ala Takwanya diberi keselamatan oleh Allah ta'ala Jasadnya diberi kemudahan kesehatan oleh Allah ta'ala Untuk taat kepada Allah ta'ala Dan semoga Allah ta'ala menjadikan kita bisa istiqamah Dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam hal-hal yang dirita Allah ta'ala Amin, Allahumma amin Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita menambahkan dua kosidah Doa Mungkin ada orang yang nanya Kok doa pakai nazom kosidah Kenapa Kok pakai Ya Allah Biha Ya Allah Bihusnil khatimah Kenapa pakai doa Pakai lagu Karena kalau kita pakai lagu itu muncul dari dalam Dalam hati Ya Kita bisa meresapi, bisa merah Merasakan doa dengan lagu yang benar Maka itu sesuatu yang bisa menimbulkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita baca doa husnul khotimah Tawassul dengan sepuluh manusia-manusia yang luar biasa yang disebutkan dalam kosidah tadi Agar mendapatkan husnul khotimah Kenapa kita kok sekarang jadikan doa ini penutup majlis ar-raudwah tambahan Ya, nanti Jumat depan ditambahkan lagi lailalhamdu ya Allah Jumat depan. Satu-satu nanti kalau jenang saya langsung tambahkan semuanya glagepen. Ya. Ya, nanti malam ini mau dipimpin Habibusin Ya, naskahnya menyusul Jumat yang akan datang ya. Penutup ada lailalhamdu ya Rabbi lakalhamdu ya Allah lakalhamdu ya hasbi Ala hadihin ni'mah Gampang tak itu? Gampang ya, dulu pernah saya bagikan Cuma nanti Jumat depan kita bagi Lagi, nanti dipimpin Habib Zain. Jadi penutupnya Majlis ar Banyak doa sekarang Kenapa? Karena memang judul Majlis kita Majlis ilmu dan Majlis Zikir Jadi yang ngaji di sini Ya ilmunya insyaallah dapat Zikirnya insyaallah man, mantep Sehingga hatinya hidup Manusia itu kalau gak didikiri, mati. Kayak tumbuhan gak disirami air, mati. Nah hati kita kalau gak didikiri, ya hati itu akan mati. Karena yang menyebabkan hati bisa hidup adalah dikir. Dari semua itu tadi, kita sholat, kita ibadah, kita sodakoh. Yang paling penting itu ujungnya. Yang paling penting, ujungnya. Ngapunten, menawi ada satu orang sholat. Nangis, khusuknya luar biasa. Tapi ketika sebelum salat kok tut batal? Batal, lupa no, berapa batal? Batal. Sehebat so, apapun tetap batal. Nah, kalau batal, solat masih bisa mbah Masih bisa, mbah Lenny. Nas Allahu Alaihi Wasallam. Na nah, kalau batal, husnul khotimah terus beribu-ibu. Gak jadi husnul Khotimah Akhirnya gak baik. Nah, allahu bi Makanya yang ditakuti orang-orang solat itu akhir umur. Dikatakan oleh orang-orang soleh mana yang lebih ditakuti. Ya, ada satu orang soleh lagi tiduran gitu, ditanya. Kamu kalau tidur begini, meninggal dunia. Pilih mana meninggal dalam kondisi kamu tiduran di kamarmu atau meninggal kamu di depan pintu kamarmu sebagai syuhadat. Dia jawab, lebih baik saya meninggal tiduran. Ya, husnul. Khotimah, daripada meninggal di depan pintu kamar sebagai orang yang mati syahid. Kaget toh yang yang nanya kok jawabannya seperti itu. Loh kok begitu kan mati syahid kan luar biasa. Suhadat itu derajatnya sangat tinggi. Dijawab, lawang saya enggak mengerti. Iya kalau bisa nyampe pintu. Lah Kalau waktu jalan kepleset terus mati, terus beribun. Belum tentu husnul khatimah. Tapi kalau sudah dijamin meninggal dalam kondisi sekarang tidur husnul khatimah, saya pilih meninggal yang husnul khatimah. Lah husnul khatimah ini bukan bukan cuma cuman apa ya? Ya saya pengin husnul khotimah, enggak cuma pengin tapi ya harus minta sama Allah. Kata Sayyidatun Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh seorang, "Wahai Sayyidah Rabi'ah, kapan saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Doa saya dikabulkan Allah itu kapan? Gimana caranya biar tahu?" Jawabannya, "Kalau lisanmu, hatimu sudah diilhami untuk meminta, berarti sudah dikabulkan." Jadi orang kalau gak pernah minta husnul khotimah, ciri-ciri orang yang susah husnul khotimah. Tapi kalau orang yang udah sering listanya ngucap minta husnul khotimah, ya insyaallah dia itu sudah dicatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Doa ini jangan jenengan baca seminggu sekali. Ruki. Jangan dibaca seminggu sekali. Jangan cuman Jum'at di diraudah dibaca. Ruki. Jenengan baca habis maghrib, habis ngaji. Setelah ngaji baca doa ini. Kenapa? Karena orang yang baca Al-Quran itu ada jaminan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sembari tawasul sama Al-Quran kita tawasul dengan 10 orang yang ada di sini. Di sini kadang mungkin nanti akan saya buat versi yang ada terjemahannya. Sekarang begini dulu. Ya, sekarang begini dulu. Ada satu kalimat. Mungkin nanti ada yang nanya-nanya orang-orang yang kadang enggak mudeng tu nanya, gitu ya. Ini kok ada kalimat li ashrotun utfi bihim naral jahimil hatimah. Saya punya 10 manusia hebat Yang berkat bertawasul dengan 10 manusia hebat tersebut Saya akan padamkan api neraka yang menyala-nyala Ini orang ada yang protes Emangnya dia bisa padamkan api neraka? Oh ya, Emangnya dia bisa padamkan api neraka? Kan yang bisa padamkan api neraka cuma Allah Subhanahu SWT Nah ini kok dia berani-beraninya ngomong Saya akan padamkan api neraka Berkat 10 orang tersebut Hadirin yang dimuliakan Allah dalam sebuah hadit, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin, ketika seorang mukmin berjalan meniti suratal mustaqim, berjalan meniti suratal mustaqim, api neraka yang di bawahnya, karena suratal mustaqim itu kan terbentang menuju surga di atas neraka. Ada malaikat yang apa, pakai, pakai itu kalau tahu baca lau tu ya tangannya yang yang ada gandrolannya itu ya, pakai pancingnya bajak laut itu, malaikat punya yang seperti itu untuk untuk narik gandrol orang-orang yang lewat, ya ditarik begini, Lah malaikat kira-kira titis nampak botong titis, ya malaikat titis, makanya kalau jalannya pelan ya mesti kena gitu ya yang jalannya cepat itu nanti yang selamat, lah kalau ada mu'min lewat, insyaallah saya jenengan kita semua termasuk mu'min yang disebut ini ya amin, ini kalau ada mu'min lewat, nerakanya bengok-bengok teriak-teriak, eh Mu'min, tolong laku neseng cepat, eh Mu'min, kamu cepat jalannya cepat, nanti kalau kamu tidak cepat-cepat, cahayamu membuat api saya padam cahayanya Mu'min itu bisa memadamkan api neraka, makanya kita berdoa, saya akan padamkan api neraka berkat 10 orang-orang yang kami bertawasul di dalam syair, dalam doater tersebut, insyaAllah ya wujud nanti kalau kita jalan suratul mustaqim maka api nerakanya padam dalam arti ...kita jalannya cepat karena neraka... enggak ingin apinya Pak, padam. Ayo cepat-cepat jalan cepat ke surga. Jangan lama-lama. Kita akan dibuat cepat. Amin. Allahumma, amin. Kemudian yang kedua ini gosidah. Ini gosidah yang luar biasa. Tawasul semua. Jangan kalau mau tawasul sama semua yang bisa ditawasuli... ...di gosidah ini sudah ditawasuli. Ini tawasul dengan asma'ul husna. Tawasul dengan Al-Quran. Tawassul dengan nama Allah yang belum diketahui, tawassul dengan nama Nabi, tawassul dengan nama Mursalin tawassul dengan nama malaikat, tawassul dengan semua ujung-ujungnya bihimnatu ilal Mawlana Taala dengan berkat mereka semua kami ini berdoa kepada Allah Taala bihufroninilhaldirina minta ampunan kepada Allah dari segala dosa bagi semua orang yang yang hadir dan seterusnya dan seterusnya terjemahannya menyusul ya terjemahannya Menyusul. Ini tambahan di Masjid Ar-Raudhah. Kita-kita senengan, nambah seneng, napa nambah kesel. Nambah seneng, ya, insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya, saya tidak mau ceramah malam ini, cuma pemberitahuan, ya pemberitahuan. Tadi kita alhamdulillah sudah berkati tanah yang di belakang, sudah diisi sudah dibuka dengan Fatihah, diawali Maulid Simput, duror tapi hujannya datang. Ya hujan yang pertama itu itu hujan yang setengah lama belum ada hujan di Solo hujan datang pembukaan Maulid Nabi Syaikhul Arab Yusof Muhammad Tes itu saat kobulnya doa saya itu hujannya yang ngarep-ngarep hujannya rampung Maulid tapi tadi sebelum Maulid jadul dulu dia jadulnya cuma sebentar mampir terus pergi lagi kan ya rupanya mungkin tempat pengajian ini meri cemburu. Oh, pindah sih. Mau lihat oh jauh nengko nase, si, nengkini sih. Nanti aja be. Kalau sudah jadi, mungkin begitu tu ya. Tak mau ditinggal. Mungkin ini tak mau ditinggal sama jenengan, jenengan. Makanya kita punya program selama sekian bulan supaya nanti kalau kita pindah ke sana mau lihatnya, sini juga kebak manusia sehingga dia tidak cemburu tuh ya. Sehingga dia tidak cem, cemburu. Itu semangat kita untuk menjadikan setiap jengkal dari tempat di Masjid Ar-Roda ini tidak ada yang kau. Kosong, sehingga barokahnya Buat yang duduk dan buat semua orang Yang berjuang di sini, tidak akan berhenti Ilayomil, kiamah Sedikit cerita ngapun ten Ya saya ini sebagai wujud Terima kasih saya dengan teman-teman saya Ini satu minggu Bukan satu minggu, tiga bulan Ini teman-teman saya di belakang Kerja bakti Ngelembur sampai jam satu Jam dua malam, seperti yang saya ngomong Tidak ada yang dibayar, tidak ada yang Digaji tiap malam. Khususnya seminggu ini karena mau kita pakai, itu sampai jam 4 subuh dari pagi masih ngecor tuh, teman-teman. Sampai jam 4 subuh, jam 8 sudah kerja lagi. Saya katakan majelis Allah barokah. Kenapa? Innamatuntsoruna bi dha'afaikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Alhamdulillah. Ya, yang sugih yang nyewangi ya ada, tapi masih dikit. Ya, yeah. yang sugih-sugih ngewangi dengan duit masih di dikit. Alhamdulillah, Masjid Ar-Raudah Al tuh yang ngewangi alhamdulillah kaum duafa, tiang-tiang melarat. Ya, yang bukan hartanya berlimpah, berlimpah ruah bukan. Kalau orang kaya mau bantu Masjid Ar-Raudah, insyaallah 1,65 M tuh sekali yo selesai. Insyaallah selesai. Kumpul 10 orang, 20 orang selesai. Tapi alhamdulillah, Allah kok nggerakken atine wong susah-susah kados kula lan jenengan kita ini kan kalau dibandingkan sugih, sugih, kita kan rodok su, susah gitu ya. Tapi alhamdulillah kok yang susah-susah ini justru yang bersemangat dengan tenaganya, dengan uang recehnya, dengan apapun ada yang berangkat ke sini suami istri bawa nipip aram-aram buat yang kerja bakti. Ya ngasih aram-aram buat yang kerja bakti. Ada lagi yang ngasih ikan laut. Ya dibawa dari Demak sampai ke Solo khusus yang buat kerja kerja bakti. Ini tanda Insyaallah kumpulnya jenengan ini diberkati Allah Swt. Kenapa? Karena yang digerakkan rata-rata orang-orang yang su susah, orang-orang kecil, orang-orang kecil, bukan orang-orang yang kaya. Saya tidak mengatakan tidak ada orang kaya. Yang kaya baik juga, Pak ba. banyak, banyak. Tapi kalah dengan jenengan, jenengan. Khususnya saya terima kasih karena ini mungkin teman-teman di Hongkong lihat. Saya terima kasih teman-teman TKW di Hongkong. Ngapunten ji. Beliau-beliau TKW di Hongkong kalau ngomong sama saya itu Bib, saya mau babu dulu ya Bib ya. Jadi kalau udah jam kerja itu ngomongnya Bib, saya mau babu dulu. Lah Lakulah-lakulah babu-babu toh Bib. Saya bilang jangan ngomong babu ah, nggak nggak nggak enak didengar loh. Nyatonya ini babu ya babu Bib ya. Memang sebagai apa namanya e, TKW kerjanya itu sebagai pembantu atau pelayan rumah rumah tangga dari teman-teman yang jumlahnya kemarin yang hadir enggak sampai seribu orang, enggak sampai seribu 1000 orang itu menyisihkan uangnya, ada yang beli buku, ada yang ngasih ngasih apa namanya? hadiah ya. Ada yang ngasihkan cincinnya, ada yang ngasihkan uh, apa namanya? gelangnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa terkumpul 60 juta itu uang Indonesia. Terkumpul 60 juta sehingga kita bisa bayar besi, bayar semen dan lain sebagainya. Lah ini berkat kumpulnya orang-orang yang su susah. Kayak eh, orang-orang yang susah. Cuman alhamdulillah kita-kita yang susah ini tidak merasa susah. Kenapa enggak merasa susah? Karena kekayaan yang hakiki adalah ada di si sini. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya minta jenengan dungakken teman-teman saya ini yang mati-matian dengan tenaganya dengan apapun biar sehat selamat ya biar sehat selamat dunia dan akhirat terakhir. Ya Sebelum sebelum terakhir yuk kita doakan aja ya langsung ya. Al Fatihah untuk semua relawan Ar-Raudhah semoga semuanya siapapun itu mendapatkan balasan dari Allah berlimpah ganda ila yaumil qiyamah dan seterusnya sampai Ramadan abadan. Mendapatkan surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW, Bisa mendapatkan kenikmatan mandang wajah Allah yang mulia, Mendapatkan kenikmatan keluarganya diberkati Allah, Dijadikan keluarganya sekiranya mawadah warahmah, Dijadikan anak keturunannya soleh solihah ilaiyomilkiyama. Dijadikan usahanya barakah Rezekinya melimpah ruah Datang dari segala arah Tanpa susah payah, Dan semoga diberi Allah Dan semoga oleh Allah Diberikan limpahan ilmu yang bermanfaat Pada dirinya, keluarganya, orang tuanya, anak keturunannya Dan semoga oleh Allah Susah-susahnya, capek-capeknya Diganti Allah Dengan pahala yang besar dari Allah Rezki zahiran wa batinan dan khususnya mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dan semoga semuanya dipanjangkan usia dalam kebaikan keselamatan ketaatan keridhaan kesehatan kelapangan kemudahan kekayaan keberkahan keindahan dan di akhir usianya kelak semua dengan husnul khotimah ala hadiniah wa ala mana wa habibi ali bimid da'wat munasabat wa ila hadratin nabi sallallahu alfatihah qaudzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Arrahmanirrahim maytikamiddin ya kana kubuduwaj ya kana stawihidin suratal mustaqim suratal ladzina lam ta'alayhim maghairil maghdubi alaihim waladdalil amin yang terakhir nanti jenengan kalau mau pulang saya mau minta tolong boleh ini kan makan terus baru pulang ya nah nanti jenengan sebelum pulang saya minta tolong satu demi satu masuk lagi ke bangunan itu Satu demi satu baru pulang Yang tidak berhalangan kalau perempuan yang tidak berhalangan Baca Al-Fatihah satu kali Niatnya begini Ya Allah saya mau baca Al-Fatihah Dengan niat Jadikan bangunan ini Segera mudah Dengan rezeki melimpah ruah tanpa susah payah Paham ya Jangan karang sendiri pakai artinya Al-Fatihah nanti begitu ya Satu orang satu Ini saya mau mengamalkan amalan guru saya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ketika beliau bangun, beliau mengajarkan begitu dan ngamanatkan sama saya, kamu kalau bangun, ajak seluruh santri murid masuk ke tempat yang dibangun, masing-masing suruh baca fatihah sekali. Masing-masing. Ini saya ingin ngamalkan, biar bangunannya cepat jadi. Alhamdulillah ini baru tiga bulan setengah. Loh ya. Tiga bulan setengah, fondasi semua sudah, sudah jadi. InsyaAllah naikannya cepat. InsyaAllah naikannya cepat. Harapan saya, bulan maulid, kita sudah bisa maulid nanti di situ. Akhir. Jum'at terakhir bulan maulid. Sudah bisa maulid di situ. Saya ingin yang hadir sampai jalanan sana. Jadi bukan cuma situ. Full sampai jalanan sana. Maulid tahunannya majlis. Ar-Rawdoh. Setuju? Ya. Demikian. Mohon maaf. Semua yang sudah minta doa. Sudah kita doakan. Ini ada pengumuman. Hadirilah Munajah Ratib Al-Hadar dan Tabligh Akbar. Bersama Habib Syekh bin Al-Hadar dari Solo. Kayak Ahmad Zad. Pimpinan Ponpes. Hikmatul Ummah dari Wonogiri Kihaji Sumar Syam Abdullah Muntala SS Sos, Pimpinan Pembelas Darul Arifin Karanganyar Para Ustaz dari berbagai kota Pada Senin 13 Oktober Tempat Lingkungan Balai Desa Jonggrangan, Kelaten Utara, jam 8 malam Sampai selesai Itu ada pengumuman cuma satu Pengumuman tunggal Pengumuman berikutnya dari saya Hari rayanya saya ikut pemerintah Nah, ada yang nanya kan B, besok itu kan udah ada yang hari raya kalau mau puasa tanggal 9 bagaimana? Nah, boleh apa ndak? lo nah, jenengan kalau hari rayanya hari minggu ya besok sabtu ya poso poso arafah lo yang arafah kan sudah selesai puasa arafah itu bukan karena orang yang wukuf tapi karena tanggalnya karena tanggalnya hari arafah itu ditandai dengan tanggal 9 dhu hijjah jenengan wukuf gak wukuf 9 dhu al hijjah disunahkan puasa arafah nah itu kan yang di mekah sana udah udah duluan lah memang kalau kita hari hari itu ikut peredaran bulan. Bulan itu ikut bulan, bukan ikut mata matahari. Karena kita hijriah bukan syamsiah, bukan masehi. Kalau masehi ikut peredaran mata matahari. Kalau waktu salat kita ikut matahari, waktu salat. Tapi kalau untuk perubahan hari, kita itu ikut peredaran rem rembulan. Dan rembulan itu terbit dari mana? Dari barat menuju timur. Nah, itu Arab itu kira-kira di barat atau di timur? di barat, makanya ya mesti bodohne cepat sana. Ya kalau bodohne cepat sini medeni itu tanda-tanda kiamat itu. Ya, justru bodohnya cepat sana itu wah, wajar ya, enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang yang sama dengan Saudi, enggak jadi masalah. Yang enggak yang bermasalah itu kalau ada muslim enggak mau bodohlah itu masalah. Eh, ya, kok muslim enggak mau? Hari raya itu masalah. Selama punya pendapat yang kuat, pimpinan yang kuat, ikuti, insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Jelas ya? Lah Beb, saya puas hari rayanya tanggal hari Ahad. Tapi saya tanggal Sembilan besok itu kan sudah ada yang bodo. Saya dikasih kambingnya bagaimana? Ya, nah, tamponan gitu aja kok repot. Ya, boleh kan, Beb, terima Beb ya. Tamponan wae, ngendi oh, kae kok repot, re, repot. Enggak usah terlampau bingung, Gak usah terlampau mikir. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, nanti bagi yang berminat beli buku, Silahkan beli buku yang terbaru judulnya Istri Idamanku yang sudah beli beli lagi, yang sudah beli beli lagi, yang sudah beli beli lagi. Jelas ya. Nah, kalau yang mau titip-titip, enggak usah diserahkan saya, langsung masukkan saja ke kentong amal. Karena nanti apa namanya terlampau banyak ya kalau salaman, diri masukkan aja situ siapapun. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lakaal hamdu yang dibimbing Habib Hussein, terus doa yang Habib Ali seperti biasanya. Tadi kan majelis ini sudah dibuka dengan Qosidah Bismillah Kemudian malam hari ini kita Dihadiahi oleh Allah Majelis yang Yang rusuk Yang yang sangat baik Majelis sejenis majelis yang Insya Allah bisa menguburkan Dosa kita Mengabulkan segala hajat kita Nah kita ingin akhiri majelis ini Dengan ucapan syukur Supaya hadiah-hadiah dari Allah ini Tidak putus Semakin hari hadiahnya dihadiahi majelis yang lebih bagus hari Ini Ini syairnya sangat gampang Lakalhamdu ya Rabbi Lakalhamdu ya Allah Lakalhamdu ya Hazbi Ala hadihin ni'mah Atas semua puja pujian Atas nikmat malam hari ini Lagunya Lakalhamdu ya Rabbi لك الحمد يا الله لك الحمد يا حسبي على هذه النعمه لك الحمد يا ربي Aduh Gusti kita sangat apes inom boten doyoh nyuwun tobat lan ngapura saking kang makuasa lakal hamdunya rabbi lakal Aduh gusti kita sangat bodoh luput kebatu so nyuwon tobat lan ngapurah sakengkang mohon kuasa. Lakaal ya Rabbi Rabbil, lakaal hamdulillah ya Allah. Adu kusti kita nyuhun Nyadong rahmat lan syafaat Benjang pecah ganti ni'mat Husnul khatimah dintan Jumat Lakalhamdu ya Rabbi Lakalhamdu ya Allah. Allahumma salli wa sallim Wa barik alih wa lalih Sebelum doanya Haib Ali, satu Al-Fatihah Untuk khusus ini ya Untuk Bapak Jumadi Mas Agus Mas Agung Mas Fadli Sang Aji Ibu Siti Mariam Ibu Siti Mariam ke Haji Ahmad Ridowi, semua teman yang sedang haji, ya Abdul Hamid, ya semua teman yang sedang haji. Kemudian untuk Pak-pak Jumadi, Bapak Agus, Mas Agung, Mas Dwi dan lain-lainnya yang tidak saya sebutkan tapi ada di hati saya, tim yang membangun Masjid Ar-Raudah dari Solo maupun dari dari Jogja, bangun di belakang. Semoga semuanya Hajat yang paling terpendam Yang diinginkan di hatinya Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kemudahan Diberi keberkahan Dan diberi segala kebaikan Dunia dan akhirat Al-Fatiha Al A'udhu billahi minashayyotan al-rajim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Iyakana abudu wa iyakana seta'amin Hidina surat al-mustaqin Surat al-lazhin anta alayhim Mughayri al-maktubi alayhim amin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 ومطلع على سرائري والنياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انخطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومامتي اللهم إني طامع في أتاق راغب في رضاك مستسلم لقضاك فكتبني من عوليك وسلك بسبيل هداك وألحقني بأسفيك وصل الله سيدنا محمد وآل يوسف وسلم الحمد لله رب العالمين كقول عني ما أخ و بالله توفيق الهداية والسلام عليكم yang sudah dapat makanan silahkan disantap. Yang belum buat formasi, ya buat formasi.